بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر في خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعي اليوم الدين أما بعد فكما ذكرنا في درسي الأمس بأن اليوم سيكون الدرس في العقيدة الحموية ونرجو إن شاء الله بمعونة الله وتيسير الله أن نتمها في هذه الليلة ويكون من الأسبوع القادم كلا اليومين السبت والأحد كلاهما في شرح الزاد سيكون إن شاء الله من الأسبوع القادم السبت والأحد كلاهما في شرح الزاد والليلة نحاول إن شاء الله أن نتم ما تبقى من الحموية ونعلق تعليقات يصيرة جدا على ما يقرأه القارئ من مثل هذه العقيدة لعل ان شاء الله ان نصل الى ختامها <تصفيق> توقفنا في درس يومس البارحة عند قول شيخ الاسلام التيمية وجماع الأمر في ذلك نعمت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمان الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم كما قلنا بالامس الخير كله والعلم كله والهداية كلها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما جماع خيرية الدنيا والآخرة نعم وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والالحاد في اسماء الله واياته نعم هؤلاء لما حرفوا الكلمة عن مواضعه من المتفلسفه وغيرهم لما حرفوا الكلمه عن مواضعه واول كلام الله عز وجل لم تحصل لهم الهدايه لا بالكتاب ولا بالسنه ولكن الهدايه بالكتاب والسنه لكل من اراد الحق وقصد سبيله نعم والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل ان يقول قائل ما في الكتاب والسنه من ان الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبر وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط نعم لا يوجد تناقض في كتاب الله ابدا لا يوجد بين قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهو معكم اينما كنتم وهو الرحمن على العرش استوى بذاته جل وعلا فوق عرشه وهو معكم اينما كنتم بعلمه واطلاعه جل وعلا نعم وذلك ان الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلز في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير المراد بالمعية في هذه الآية هي المعية العامة سيأتي تفسير ويعني توضيح مع الأنواع المعية إن شاء الله نعم فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارن المطلقة من غير وجوب من غير وجوب مماسة أو محادات عينين وشمال نعم كلمة مع لا يعني منها والله معنا لا يعني منها المخالطه ولا المماسه ولا الممازجه فان تقول سرتو والقمر معنا هل القمر مختلط بك هل القمر مماس بك لا فلذلك الكلام القادم يعني في صفحه ونص تقريبا كلام شيخ الاسلام التيمي على المعيه والمعيه تنقسم الى قسمين معيه عامه ومعيه خاصه المعية العامة لجميع الخلق المسلم والكافر والجن والأنس والجميع وهي المراد في قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم وهذه المعية فسر العلماء بمعنى الإحاطة والإطلاع بمعنى العلم والإحاطة والإطلاع أي أنه عليم بعباده مطالع عليهم محيط بهم النوع الثاني من المعية وهي المعية ماذا؟ الخاصة والمعية الخاصة تكون لانبياء الله وأولياء الله وهي بمعنى الحفظ والهدايه والتوفيق من الله عز وجل الحفظ والهدايه والتوفيق والنصر قال الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل عليه انه يقول لابي بكر لا تحزن ان الله معنا هذه معيه خاصه قال الله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى هذه معيه خاصه بمعنى التأييد والنصر لا تحزن ان الله معنا هنا بمعنى ماذا الحفظ من الله تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة بمعنى أن الله يحفظهم ويوفقهم ويهديهم. فالمقصود هذان نوعان معية. معية عامة ومعية خاصة. وكل ما يأتي من كلام شيخ الإسلام التميمي هو يقرر هذا الكلام الذي ذكرناه. نعم. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك جعل ف... متاع على رأسك نعم متاعي معي قد يكون متاعك في سيارة غير مماصبك نعم وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ثم... مع خلقه بعلمه والطلاع وفوق عرشه بذاته جل وعلا نعم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها نعم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومختباها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إن إنه, معه إنه معهم بعلمه وهذا وهذه المعية العامة وهذه المعية العامة وقال إمام مالك وأيره نعم وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نزوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا هذه كلها معي ماذا نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكمها حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد نعم مع الاطلاع مع أن على الاطلاع والعلم إلا أن زادت شيء ما هو النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نعم وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه الموطن في هذا الموطن النصر والتأييد نعم تدلوا على النصر والتأييد نعم وقد يدخل على صبيه من يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك هذا مثال ذكر الشيخ الإسلام المتهمية يبين المعية لا تكتضي المماثلة ولا المماثة فقد يكون الطفل في أسفل البيت ويبكي فالاطلاع ما يخيف عليه يعني ما جاءه ما يخيفه فيطلع عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، واضح؟ وهو ليس ممازج به ولا مماثل به، نعم. أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال بحكم الحال دفع المكروه ففر ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاه، وربما صار مقتضاه من معناها فتختلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب وصلنا في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا. لا أمورا لا يختضيها في الموضع الآخر نعم في موضع بمعنى الاطلاع والعلم في موضع بمعنى النص والتأييد في موضع بمعنى حفظ الله عز وجل لعبده نعم فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن, أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها هذا لا تقتضيها المهية أبدا أن يكون الرب تعالى مختلط بعباده نا. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فانها هواء اشتركت في أصل الربوبية والتعبير يعني وسيأتي الآن مسألة الربوبية ومسألة العبودية الربوبية يقال الله رب العالمين هذه ربوبية ايش ربوبية عامة ربوبية عامة فألقي السحرة ساجدين قالوا أملنا برب العالمين هذه ربوبية عامة رب موسى و هذه الربوبية الخاصة فلذلك العلماء يقولون ربوبية تنقسم إلى قسمين ربوبية عام وربوبية خاصة ربوبية العامة لجميع الخلط والربوبية الخاصة تكون لانبياء الله وأولياء الله عز وجل واضح وهي ربوبية الهداية وربوبية التوفير وربوبية الحفظ من الله عز وجل لأولياءه كذلك العبودية العبودية تاتي عبودية عامة وعبودية خاصة العبودية العامة قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آث الرحمن عبدا هذه عمومية يعني عبودية عامة تشمل المسلم والكافر وغير ذلك واضح معنا التذلل وهناك عبودية خاصة قال الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حاولوا هذه عبودية خاص يسمونها عبودية الخاصة وهناك عبودية كل العلماء عبودية خاصة الخاصة وهي لأنبياء الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبدي. فعبودية النبي صلى الله عليه وسلم هي أخص العبوديات واضح؟ وهذا ما سيريده الشيخ الإسلام يقول لفظة ربوبية مشترك ربوبية عامة وربوبية خاصة وكلها رب رب العالمين رب موسى وهارون واضح؟ رب الطيبين كما جاء في الحديث هذه ربوبية خاصة كذلك شخص الشيخ الإسلام لفظة العبودية يأتي بمعنى عام ومعنى خاص مثل المعية نعم فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبيه العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد, رب فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره نعم ربوبية الأنبياء والمؤمنين أكمل من غيرها وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقوله سبحان الذي اسرى بعبده عينا هذه الربوبية الخاصة هذه الربوبية الخاصة نعم. فإن العبد تارة يعني به الم... يعني به المع يعنى يعني به المعبد فيعام جميع الخلق نعم وهذه الربوبية أو العبودية العامة نعم. يعني به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن, في إن, كل إن كل من في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل وأكمل الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العبوديته نعم فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك نعم المستمع نعم مشككة يعني عبارة عما يدل على أشياء يعني فوق واحد باعتبار معنى واحد تختلف فيما بينها نعم لتشكيك المستمع فيها هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط المتواطئة التي تدل على أعيان متعددة أما المشترك اللفظي هو عباره عن لفظ واحد يدل على عده معاني مثل العين نعم والمحققون يعلمون انها ليست خارجه عن جنس المتوافقه اذ واضع اللغه انما وضع اللفظ بإزاء القدر بإزاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتوافقه فلا باس بتخصيصها بلفظ ومن ومن ومن علم ان المعيه تضاف الى كل نوع من انواع المخلوقات اضافه الربوبيه مثلا وان الاستواء على الشيء ليس الا للعرش وان الله يوصف بالعلو والفوقيه والفوقيه الحقيقيه ولا يوصف بالسفور ولا بالتحتيه قط لا حقيقه ولا مجازا علم ان القران على ما هو عليه من غير تحريف نعم يعني القران دلالته واضحه وبينه وظاهرة نعم ثم من تواهما أن الله في بمعنى السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب. نعم هذا يعني لا يتصوره مسلم يعني لا يتصور مسلم لما تقول الله في السماء يعني في السماء السابعه تكلمنا عليه من قبل هذا لا يتصوره مسلم السماوات كلها في كف الرحمن خردل في أحدكم فكيف تقول من الله في سماء واحدة جل وعلا كلها خردل في كف الرحمن بل السماوات كلها لو وضعت في كف الرحمن كحبة خردلة في كفي أحده فكيف تقولون أنه في السماء السابعة هذا لا يقوله مسلم أبدا ولا يتصوره مسلم فإذا قل أن الله في السماء المراد ماذا بالسماء هنا العلو المطلق الذي هو فوق العرش نعم فهو كاذب إن نقله عن غيره وظال إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا يفهمه من اللف ولا رأينا أحدا نقله عن أحده ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان الله في السماء ان السماء تحويه لبادر كل احد منهم الى ان يقول هذا شيء لعله لم يخطر بباله نعم, نعم. هذا ما يخطر ببالي مسلم ابدا نعم. وان كان الامر هكذا فمن فمن التكلف ان يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد اي تاويلا بل عند المسلمين بل عند المسلمين ان الله في السماء وهو على العرش واحد اذ السماء انما يراد به العلو في المعنى فالمعنى ان الله في العلو لا في هذا معنى أن الله في السماء معنى ان الله في السماء اي ان الله جل وعلا في العلو المطلق هذا المراد بالسماء نعم. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويله هذا لا يتصور أبدا إذا كانت السماوات والأرض أمام الكرسي كحلقة ملقاة في فلا والكرسي أمام العرش كحلقة ملقاة في فلا والله فوق العرش بل العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك تعالى وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل نعم وقد قال سبحانه ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازة وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطعة في الغالب لا مشتركة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه هذا شرحنا من قبل الحديث إذا قام أحدكم الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يجسق قبل وجه وما معنى قبل وجه ليس معنى أننا في الحائل فعلى الله عن ذلك ألوهم كبيرهم إنما ماذا؟ أن الله في قبلته وهو فوق العرش كما أنك تقول خاطبت القمر ها؟ القمر أمامي هل القمر أمامك في العرض ولا في السماء ولله المثل الأعلى نعم الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى انظروا يعني للمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي حين أشكل عليه أمر الحساب نعم ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه إلا سيرى ربه مخل... مخليا به مخلين يعني خال بربه جل وعلا هذا يوم القيامه فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن يعني كيف كلنا نراه كل واحد مخل بربه والله واحد ونحن يعني جميعا الخلق ملايين ال... بل مليارات الخلق كيف يعني الله عز وجل واحد ونحن كلنا وكل واحد يراه مخليا به فانظر ماذا قال أخوى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في ألاء الله هذا القمر كلكم ي... كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم القمر كل واحد يقول أنا أناظر القمر لوحدي ها وكل واحد في بيته كل واحد في مكانه كل واحد في أرضه والله أكبر جل وعلا نعم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى, كما يرى الشمس والقمر ولا منافاه أصلا نعم لا منافات أصلا كلهم يرونه يوم القيامة وكل واحد في مكانه على الأرائك ينظرون نعم ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أو كذب وعلم أن المتأخرين من وعلم من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن, ظاهر... أن ظاهرها غير مراد هذا من... من... من الجناية على السلف يعني هذا بعض المتأخرين نعم فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه, أنه أراد بالظاهر نعوت المفلوقين وصفات, وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى, جا... إلى, جان... إلى جانبنا نعم. إلى جانبنا ورحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد ولم يقل به أحد نعم ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. نعم، الظاهر الآيات والأحاديث غير ذلك. ظاهر الآيات والأحاديث أن الله عز وجل فوق عرشه مستوٍ على عرشه تبارك وتعالى. نعم. فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد على ما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم إلَّا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر, صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معدورا في هذا الإطلاق نعم إذا تكلم عند من يظن أن هذا هو ظاهر هنا إذن لا بأس أن يقول مثلا ذلك من باب أن يبين لهم لكنه هذا ما قاله أحد ولا طرى في بالي أحد نعم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والحديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنية أو جوازا خارجيا غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد نعم إما أن يكون مخطئ الذي يدعي أن السلف قالوا أن ظاهر الآيات غير مراد واضح إما أن يكون أخطأ هو أو تعمد الكذب على السلف كما تعمده المعتزلة وغيرهم من قولهم طريقة السلف أثلم وأن السلف لم يتعرض لمعاني النصوص واضح نعم وسياتي بعض كلام شهر سنتيم نعم فما يمكن احد قط ان ينقل عن عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا انهم كانوا يعتقدون ان الله ليس فوق العرش ولا ان الله ليس له سمع ولا بصر ويد ويد حقيقه نعم ف... هذا ما قاله احد ابدا ولا نقل عن واحد من السلف ان نفي الاستواء او نفي اليد او نفي شيء من صفات الله عز وجل نعم وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف هذا ما هو صحيح هذا ليس بصحيح طريقة التأويل طريقة ضالة من حرفة نعم بمعنى ان الفريقين اتفقوا على ان هذه الايات والاحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه ولكن السلف امسكوا عن تاويلها والمتاخرون راوا المصلحه وراوا تاويلها لمسيس الحاجه الى ذلك ويقول الفرق ان هؤلاء أن الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتاويل واولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره نعم هذا ليس بالصحيح هذا القول كذب على سلف الأمة بل سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التبعير فقهوا معاني الصفات معاني الأسماع والصفات الواردة في الكتاب والصنة وتعبدوا الله عز وجل بذلك وروا الظاهر والمراد وعرفوا المعاني وإنما الذي لم يعرفه وكنه الصفة وكيفية الصفة نعم وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف نعم نعم كذب نعم اما في كثير من الصفات فقطع مثل ان الله تعالى فوق العرش فان من تامل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يفكه هنا عشره نعم. الذي لم يحتى هنا عشرة علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرص حقيقة وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك والنقلات خان السلف تبين ذلك يعني كل هذه العقيدة ومن أقل فيها شيخ لسلام متيمية تبين عقيدة السلف في هذا الباب الحمد لله نعم والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفات بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها نعم و... يعني يقولهم يثبتون كل السلث ما وقف على أن واحد منهم هو يثبتنا بجملة واضح؟ يقول أنا ما نقلت يعني عن كل واحد منهم أن أثبت صفات كذا وكذا وعدد الصفات بلم يثبتونها بالجملة وما عرف عن واحد منهم أنه نفى صفة من صفات الله تبارك وتعالى واضح؟ فهذا يعني الذي يريد الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقرره في هذه العقيدة وهو أن السلف جميعهم متفقون على إثبات الصفات وما عرف عن واحد منهم أنه أول شيء من الصفات أو نفى شيء من الصفات نعم وانما ينفون التشبيه هذا الذي ينفونه هو تشبيه الله عز وجل بخلقه فهم يقولون الله عز وجل ليس كمثله شيء نعم وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على ان من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها نعم فهم كانوا يجرمون كل من ينفي الصفات ورد عن السلف ذمه دليل ماذا؟ أنهم, ينفو أنهم يثبتون الصفات وكذلك ذمهم لكل من شبه الله عز وجل بخلقه دليل أنهم ينفون تشبيه الله عز وجل بخلقه نعم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهنيا معطل نعم الذي يغرق في نفي التشبيه حتى يؤدي يعني يغرق في نفي التشبيه حتى يؤدي ذلك إلى أن يعطل صفات الله عز وجل، فهذا لا ريب أن معطر معطل جهمي، فنحن إثباتا بلا تثير وتنزيها بلا تعطل. لا يصلنا، لا نصل في تنزيه الله عز وجل عن مخلوقاته أن نصل إلى نفس صفات الله عز وجل كما فعلته المعطلة. نعم. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مسبها. كذبا منهم افتراء حتى ان منهم من غلى ورمى الانبياء يعني انظروا الى الى الحد الذي وصلوا اليه انظروا الى ما وصلوا اليه من القدح ليس في أهل السنه والجماعه بل حتى في الانبياء الله عز وجل نعم حتى ان منهم من غلى ورمى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قالت تمامه بن اشرف من رؤساء التهميه ثلاثه من الانبياء هل يقول هذا مسلم يقول هذا مسلم يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهه ثلاثة من الأنبياء مشبه ذكر موسى وذكر يعني عيسى عليه السلام وذكر محمد صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء كلهم مشبهة اذا إذا طعنوا حتى في الأنبياء فليهنى أهل السنة والجماعة بطعن هؤلاء فيهم ودلى ذلك أنهم على الحق المبين نعم موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك ان هي الا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي لن عيسى اثبت النفس لله قال انت مشبه نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا لما اثبت النزول قالوا له انت مشبه يا محمد صلى الله عليه وسلم لعمري ما ادري اي طريقه يريدون اذا لم يريدوا حتى طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ليت شعري ما الطريقه التي يرتضونها انما يرتضون طريقه الفلاسفه اهل المنطقه الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحتى ان جل المعتزلة تدخل عامه الائمه مثل مالك واهلها هؤلاء الائمه يدخلونهم المعتزلة في المشبهه نعم مالك واصحابه والاوزاعي نعم مثل مالك واصحابه والثوري واصحابه والاوزاعي واصحابه والشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق بن راهويه وابي عبيد وغيرهم في قسم المشبهه وقد صنف ابو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا اسماه تنزيه ائمه السريعه عن الالقاب الشنيعة وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الالقاب وذكر ان اهل البدع كل صنف منهم كل من صنف كل, كل من صنف منهم يلقب او كل صنف انشلتها من تكون كل صنف نعم وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب, بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها نعم فهم يعني كل طائفة تسمي أهل السنة والجماعة بما يخالفوا ما هم عليه فالروافض يلقبون أهل السنة والجماعة بالنواصل الماتزلا يلقبون أهل السنة والجماعة بالمشبعة أو بالمجسمة وهكذا نعم. الرافضي يسميه نواصب والقدريه يسمونهم مج مجبرة, مجبره نعم. والمرجئي يسمونهم شكاكة شكاكة يعني هؤلاء الرافضي يسمونهم أهل السنة والجماعة بالنواصب واضح يقولون لأنهم وهذا كذب وافتراء أنه ناصبو أهل البيت بالعدالة والله بنحب أهل البيت أكثر من حبهم هم لأهل البيت. والقدري الذين ينفون القدر يسمون أهل السنة بالمجبرة أه؟ أو المجبرة الذين يقول الإنسان بجهور على فعله والمرجع يسمونهم شكاكة يسمون أهل السنة الجماعة لأن أهل السنة الجماعة يجهزون الاستثناء في الإيمان والجامية تسميها مسبحة وأهل الكلام يسمونهم حشوية يعني من عامة الناس حشو الناس لعامة الناس الذي لا فائدة من نعم حسوية ونوابت نوابت اليوم الصغار نوابت الصغار نعم وغثاء وغثرا وغثاء نعم. الغثاء الذي يحمله السيل من الأخشاب والقمائن وكذا وأما الزبد فيذهب جفاء والغثرة الذي هو الجماعة الجمهال هذه كلها تسميات يطلقونها على أهل السنة ولا يضر أهل السنة ولا يضر أهل السنة ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائف من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيها أمر الله نعم كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرا وتارة كاهنة وتارة مفترية قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فكما أن فتما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيره الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات نعم أن يسمون بأسماء من هؤلاء المخالفين لأهل السنة والجماعة نعم باطنا وظاهرا أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن أو الذين وافقوا ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكتوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضين وإن اعتقدوا, يعني هؤلاء اعتقدوا صدقها واضح، ثم أصبحوا بعد ذلك يسمون بها أهل السنة والجماعة، ثم إنهم يعني يسمونهم بالقب منفّرة حتى ينفرون الناس عنهم، نعم. كقول الرافضي من لم من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي لأنه لا وليت لعلي علي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل. هذا هذا الناس. هذا هم الزمان في الصمت. هذا هم ألزموا أنفسهم به لا ولا علي إلا بالبراء من ابي بكر وعمر كذبوا على اهل السنه السنة السنه يحبون ابي بكر ويحبون عمر ويحبون علي ويحبون عثمان ويحبون سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هم ألزموا أنفسهم بهذه اللوازم الباطلة نعم ثم أرادوا أن يلزموا الناس بهذه اللوازم الباطلة التي ألزموا بها أنفسهم نعم ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة نعم هي الملازمة باطلة لا أصل لها نعم التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب هذا الصحيح نعم يعترفون أنها باطلة لكنهم من بعض العناد نعم وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العبادة فقد سلب العباد القدره والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا اراده لها ولا قدره هذا كذب على اهل السنه يعني ليس كل من اعتقد ان الله عز وجل اراد الكائنات وخلق افعال العباد والله خلقكم ما تعملون يلزم من ذلك يعني انه سلب العباد القدره والاختيار ابدا هذا هو الزام منهم بدون صدق وبدوني حق نعم فالله عز وجل أعطى الإنسان مشياه وأعطى العبد مشياه وله المشيئة جل وعلا ومشيئة العبد في مشيئة الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد دعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه حدا هم فهموا ذلك حدا هم فهموا ذلك أما للصنع الجماع ما فهموا ذلك ما فهموا, فهموا ما ان الله فوق العرش انه يعني يحصره مكان او انه جل وعلا مشابه لخلقه لا نقول انه فوق العرش مستوى استوى ان يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى لكن هذه اللوازم هم الزموا بها انفسهم ثم وقعوا في الباطل نعم وكقول الجهمية والمعتزلة من قال ان لله علما وقدرة فقد زعم انه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم فجسم مركب أو جوهر فرد أو جوهر فرد أو جوهر فرد, جوهر فرد الفرد الذي لا يمكن قسمه نعم أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة نعم هذا أيضا من اللوازم الباطلة المتجزئة قالوا إن الصفات عرض والعرض لا يقوم لا بجسم فلما تثبتون الصفات تثبتون أن الله عز وجل جسم وتثبتون أن الله عز وجل يعني جسم مركب وهذا كله هي اللوازم الباطل هم قالوا بها ما قال بها للسنة والجماعة وهذه لوازم لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وكأنهم أعلم بالله من نفسه والعياذ بالله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله حينها قالوا انه لا يجوز لا يجب أن تسمي الله بكذا وكذا والله قد سمى نفسه بذلك وسماه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد نعم ولا يحيق المكرس يعني موقفه أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقابل ربه يوم القيامة وقد نفى هذه الصفات الكمال عن الله عز وجل فالله جل وعلا يتولى حساب والله بصير بالعباد وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل له اسم نعم قصم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولا يخرج الناس عن هذه الاقسام قسم لا ثلاثه اقسام وكل قسم الى قسمين فهي ستة اقسام ولا يخرج الناس جميعا عن هذه الاقسام التي سيذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية تسماني يقولان تجري على ظواهرها تجري على ظواهرها يعني ايات الصفات تجرى على ظواهرها نعم تجري على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون سياتي تفصيل شيخ الإسلام الزيمير هذا الكلام نعم أما, الأو... أما الأولان فقسمان أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوق هؤلاء المشبهة هؤلاء الممثلة الذين يقولون نعم صفات على ظاهرها لما خرقت بيدي نعم نثبت اليد لكن نقول يد نعم مثل يد المخلوق العياذ بالله هذا تشبيه وهذا تمثيل واضح وهذا غير مراد نعم فهؤلاء المسبها وما ذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق نعم كتابي والسنة كتاب والسنة كلها ترد على هؤلاء نعم والثاني ما يجريها على ظاهرها اللائق بزلال الله نعم وهؤلاء هم أهل السنة وجماعة هؤلاء هم أهل السنة وجماعة الذين يثبتن ويجرون على ظاهرة نقول نعم لله يد ويد ماذا تليق بجلاله وعظمته نعم والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهرة اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض العرض نحن عرفناه بلمس ما هو ما هو العرض نعم ما هو العرض نعم نعم لا احنا عرفنا بتعريف نعم أيوة. ما لا يقوم بنفسه يعني مثل البياض والسواد الذي يقوم بغيره يعني لا يقوم بنفسه ويقابله ماذا الجوهر الجوهر القائم بنفسه ما لا يحتاج إلى غيره مثل النار مثل الباب واضح هذا كله يسمون العلماء بالجوهر انه قائم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره نعم أما عندك البياض والسواد والاحمرار ونحو هذه أشياء أعراض يعني لا يمكن أن تكون على جسم آخر نعم والوجه واليد والعين في حقه أجسام نعم في حق الإنسان نعم فإن كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومسيئة وإن لم يكن ذلك عرضا عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست اجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين وهذا هو, وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كذات فكما أن الصفات كذات الجميع الجهمي والمعتذري والأشعري وأهل الصنة كل هؤلاء متفقون على أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته الجميع عثبي كلهم يثبتون لله عز وجل ذات تليق بجلاله وعظمته ولا أحد منهم يقول بأن ذات الله تشبه ذوات المخلوقين، فنقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات واضح؟ فكما أن لله عز وجل وهذا سياد تقريب الشيخ الاسمتين كما أن لله عز وجل ذاتا وتليق بجلاله وعظمته فكذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه الصفات المخلوقين نعم وكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين المعهودين يعني يعني يقول الممثل يقول أنا ما أعقل يد وعلم إلا هذا الذي نحن نراه واضح قيل له نعم دينه فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم ان صفات كل ما موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه نعم في عقله لأنه ما أعمل العقل ما أعمل العقل وإلا لا رأى أن التباين بين المخلوقات نفسه فكيف بين المخلوق والخالق الان الـ الـ الانسان له يد ام لا ها الذره لها يد ام لا لها يد هل يد الذره مثل يد الانسان لا كل واحده يعني له تليق به فالله جل وعلا له من اليد ما تليق بجلاله وعظمته هذا ما اعمل عقله كيف تقول ان يد الله مثل يد المخلوق ها والسماوات وضعها على اصبع والأراضين على اصبع جل وعلا يوم القيامه بل السموات في يديك حبه خردل في يدي احدكم فكيف تقول يد الله مثل يد المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واضح نعم وما احسن ما قال بعضهم اذا قال لك هذا من باب المحاجه الان يعني إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه وإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكن وكنه الباري غير معلوم للبشر. نعم. وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفه مستلزم للعلم بكيفية. الموشوب. نعم. العلم بكيفية الصفه مستلزم للعلم بكيفية. الموصوف العلم بكيفية الصفة يعني إذا أردت إذا جاءك المعطل وقال لك أنت تقولون إن الله ينزل قل نعم نقولنا الله ينزل طيب كيف ينزل هو سيسأل كيف ينزل قل له ماذا قل كيفه يعني كيف ذاته أنا أقول لك كيف ينزل إذا قالك كيف يد الله قل لي قل له كيف ذات الله وسيقول يده ليك... ذات تليق بجلاله ها؟ وقل له أنت أيضا يد تليق بجلاله وهذه من القواعد التي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيميه في التدمورية والتدمورية من أفضل الكتب حقيقة في محاجه أهل البدع وفي محاجه المعتزلة نعم وذكر هذا كثير في دارة تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام بن الذي هو من أفضل وأعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أنت قال ابن مقيم ليس له نظير هذا الكتاب نعم. فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له بل هذه المخلوقات في الجنة في الجنة قد تبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك فما, فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى يعني يقول إذا كانت التفاوت هذا في المخلوقات فابن عباس يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا, إيش؟ إلا الاسماء الذي في الذي في الدنيا يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسماء فقط أما الصفة والطعم الله عز وجل أخبر أن في الجنة أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر واضح فهذه يقول ليس في الدنيا من ذلك إلا الاسم وأما لذة تلك الأنهار وطعم تلك الأنهار وعظم تلك الأنهار لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ووالله ما ذكره الله في كتابه من نعيم الجنة وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فحري أن يعمل المسلم في ليله ونهاره على إصابة ذلك النعيم وعلى حصول ذلك المطلوب وعلى حصول تلك اللذات فكيف وفي الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت لا في الكتاب ولا في السنه في الجنه من النعيم ما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه مما يدل على عظيم نعيم الجنه ان شاء الله لا يحرمنا فضله ونواله ذلك قال بعض السلف عجب للجنه كيف نام طالبها وعجب للنار كيف نام هاربها فالذي يتذكر دوما الجنه ونعيمها وحورها وأصورها وما فيها من النعيم والله يكون ديدنه في ليله ونهاره هو ماذا رضا الله تبارك وتعالى وحصل ذلك المقصود ويضع هذه الدنيا تحت قدميه ويطلقها ثلاثا ويكون همه وديدنه في ليله ونهاره في الساعات ولحظاته وماذا الجنة نعم وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وامساك النصوص عن بيان كيفيتها نعم هذا الروح يعني شغل السلام تيمياز سيضرب يعني مثال بالروح الروح موجودة لما هي موجودة موجودة في الانسان هل ترى هل تعلم ما هي لا والله ولذلك اضطرب الناس في تعريف الروح وذكروا اقوال كثيرة لا تحصى وكلها اضرب بها عرض الحال لماذا لان الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم يسالونك عن الروح ابدا قل الروح من امر ربي فصور الله صلى الله عليه وسلم وهو امام العالمين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال قل الروح من امر ربي ليس لك علاقه بهذا يا محمد فهذا مما يخفيه الله عز وجل حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف لرجل انسان ان يطلب علم هذه الروح وهذه الروح لا تتعلق بالجسد يعني عند النوم تصعد ها؟ ولا تعلق به وترجع إذا استيقظ وعند الممات تفارقه تصعد إلى السماء ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فإذا أنت لا تعلم هذه كيفية هذه الروح التي عندك فكيف تعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى نعم أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى كيف يعني يريد أن يروم يعني يعلم شيء من كيفية صفات الله عز وجل ولا يعلم كيفية هذه الروح التي بينها جنبيه التي إذا جاءت للإنسان أكل وشرب وتحرك ومشى وإذا خرجت من الإنسان بنوم نعم أصبح الإنسان ماذا جثة هامدة نعم مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء يعني عند النوم عند النوم نعم وانها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحه لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفه ومن ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث راوها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم فعدم طبعا هم الروح تخبطوا كثيرا لأنهم يعني تركوا الكتاب والسنة فهم يرون انها يعني ان هذه الروح خلقت للأزل خلقت للبقاء وان الانسان اذا مات ان روحه يعني لا تذهب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انها تذهب الى الجنة اه وانها معلقة في الجنة لا يرون انها تنتقل الى جسد اخر وينسمونه بتناسخ الاروح اه, اه فلذلك هم يقولون بالمعاد الجسmani ولا يقولون بالمعاد الروحاني يوم القيامة لأن إذا قالوا تناصخ الروح طب يوم القيامة هؤلاء يعني تناصخت إلى ألف واحد إلى ألفين واحد يوم القيامة هؤلاء الألفين من اللي يأخذ الروح فلذلك هم يقولون بالمعاد الجسmani يوم القيامة كل هذا هدء يعني وباطل لا أساس له لا من الكتاب ولا من الصنة وإنما على ما ورثوه عن اليونان نعم. ولا يحتاج أن المسلم يقف عند مثل هذا الكلام نعم. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ اللقظ وأن لهم بذلك ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو, أو صفة من صفات البدن والحياة وأنها مختلفة, وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف لا هو يعني هل انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيميا في مسألة الروح قال وأما القسمان في مسألة الروح طبعا منهم من قال هي الدام ومنهم من قال هي جوهرة قائمة بذاتها، ولهم يعني كلام طويل في مسألة الرحنة. وأما القسمان اللذانين، إنفاني. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة أو الخمسة عشر, نعم. عشر بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمسة عشر هذا من حيث النحو هذا الصحيح. نعم لهم الأشاعر يثبتون السبع الصفات وبعضهم يثبت الصفة ثامنة وهي مسألة البقاء نعم أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتدلمين نعم يثبتون الأحوال هذا مذهب أبي هاشم الجبائي واضح وفقاله بأن الصفات إنما هي عبارة عن أحواله هذا كلام من الأبطال الباطل نعم فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى السولى أو بمعنى علو المكان والقدر والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرض هذا كله كلام يعني جاءوا به هؤلاء أهل الباطل ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة لا يوجد في الكتاب أنه بمعنى استوى بمعنى استولى ولا علو المكان ولا يأتي بمعنى القدر، القذر ولا يوجد أيضا أنه بمعنى ظهور نور العرش نعم أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين، نعم. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. الله أكبر. كانوا يعني يقولون أنهم يعني هم أعلم بالله من نفسه العياذ بالله. قسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. الله ما أثبت له شيء خارج عما علمنا نحن، وكأنهم هم الذين يحكمون على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وأما القسمان الوقوفان، فقسم يقولون يجوز. يعني الواقفان يقولون يعني هم يقفون لا نقول مراد ظاهرها الظاهرها مراد أو غير مراد نعم. يجوز أن يكون المراد ظاهرها ضاهر الليق بجلال الله ويجوز أن يكون المراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن يعني لا يتدبرون القرآن لا يتدبرون العيات في القرآن الكريم ولا يبحثون عن أي معنى نعم وقرأة الحديث معرضين بقلوبهم وأنسنتهم عن هذه نعم وأولى المفوضة يعني يفوضون كل شيء في معاني الصفات نعم فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بطريقة ثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه وتعلم طريقة الصواب وتعلم طريقة الصواب نعم وتعلم وتعلم طريقة الصواب وتعلم طريقة الصواب بهذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإسماع على ذلك نعم الصواب في الأسماع والصفات من أين يؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كله قررناه خاصا في مقدمة الحموية لأن الـ الـ الـ الـ الاخبار عن الله عز وجل أمور غيبية والأمور الغيبية لا تعلم الله عن طريق الكتاب او السنه فلذلك في امور الصفات يجب على المسلم ان يقف فيما جاء على كتاب الله فيما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا احد اعلم بالله من الله ولا احد اعلم بعد الله بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الاسماء والصفات لا يجوز بل امورها كلها توقيفيه لانها امور غيبيه نعم دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم هناك من أعطاه الله علما ونورا وفهما فهذا ورسوخا في العلم فهذا لا يتردد في شيء منه وهناك من نقص فهمه وعلمه فهذا يسأل للعلم. العلم يسأل أهل العلم عما أشكل عليه في أموري الصفات نعم ومن اشتبه عليه ذلك هذه وصية هذا الآن سياتي وصية من شيخ الإسلام ابن تيمية لطلبة العلم وصية من شيخ الإسلام ابن تيمية لطلبة العلم نعم ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره نعم من اشتبه عليه ذلك اشتبه عليه شيء في أمور الصفات أو غير من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمور الأحكام أو غير من الأمور نعم فليدعوا بهذا الدعاء نعم فليدعوا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائسه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل كان صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبيه هؤلاء الثلاثه الا وجبريل وميكائيل واسرافيل ما الجامع بين ربوبية هؤلاء الثلاثه ما الجامع بينها أن ميكائيل مسؤول عن عن القطر الذي يحيي الله به الأرض وجبرائيل مسؤول عن عن الوحي الذي يحيي الله به القلوب وإسرافيل مسؤول عن نفخ الصور الذي يحيي الله به الموت يوم القيامه فهم اشتركوا بالحياة هؤلاء الثلاث نام خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه لمختلف فيه, فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وفي روايه لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك نعم في صلاه الليل كان اول ما يستفتح صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل بهذا الدعاء عليه الصلاه والسلام وهكذا ينبغي المسلم متى ما اشكل عليه امر من الامور ان يكثر من استغفاره ومن هذا الدعاء العظيم فاذا افتقر العبد الى الله ودعاه وادمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى نعم فتح له طريق الهدى اذا باي شيء ينفتح لك طريق الهدى تدمن النظر فيه في كتاب الله وماذا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا وكلام الصحابه والتابعين وائمه المسلمين نظر في كتاب الله وهذا حقيقه دائما الامر العتيق والعلم العتيق اذا اردت الهدايه واذا اردت العلم الراسخ واذا اردت حقيقه العلم الذي لا يضاهى فعليك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قالت صحابتهم أولي العرفاني هذا هو العلم موروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة وما جاء عن أئمة المسلمين فالإمام بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد والحمدين والثوري سفيان الثوري سفيانان سفيان الثوري سفيان بن عيينة شيخ الإسلام التيميه ابن القيم شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإمة أهدى الإسلام الاسلام كلهم ما جاء عنهم ينبغي على طالب العلم أن يمعن النظر في كتب القوم فإن بذلك الخير كله وبذلك ينفتح طريق الهدى أما إذا انصرف طالب العلم عن كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال المتكلمين أقوال ال الفلاسفة وأقوال أهل المنطق فإن ذلك هو الضلال بعينه وبذلك يضل عن الطريق المؤدي إلى الجنة فطريق الجنة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة نعم ثم إن كان قد خبر نهاية نهايات إخدام المتكلفين والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعم ما يزعمونه ضرحا وهو شبهه رأى أن غالب ما يعتمدونه يعوري لا دعوة لا حقيقة هذا الكلام قررناه من قبل في مقدمة الحماوية يعني إذا كان قد حصل نهاية أقدام المتفلسل والمتكلمين وقد قرأنا بالأمس كلام الجويني أن غالب عرف أن غالب ما يزعمونه برهان أي أنه برهان وهو حقيقة شبه رأى أن غالب ما يعتمدونه هذا جواب إنا ثم إن كان قد خبر الجواب رأى أن غالب ما يعتمدونه يقولوا إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبه مركبة من قياس فاسد هذا هو كلام الفلاسفة وكلام أهل المنطق كلها شبه كما سيأتي كلام الشيخ نعم. رأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة, او دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة المتفقة لفظا نعم. ثم إن ذلك إذا إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف إصلاحهم أو همت أو أوهمت الغر، واضح؟ صح؟ أوهمت الغر يعني الذي لا يفطن للشر ويقع فيه من حيث لا يشعر، نعم. ما يوهمه السراب للعطشان، سراب تراه تظن أنه ماء لكن تأثير لا تجده، شيء نعم. اوهمت الغر ما يوهمه السراب للعبشان ازداد, اي ازداد ايمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فان الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالباطل اعلم من كان من كان للحق اشد نعم كل من كان بالباطل اعلم كان للحق اشد تعظيما وبقدره اعرف نعم وكل من كان بالباطل اعلم كان للحق اشد تعظيما وبقدره اعرف يعني كان شيخ الإسلام من رحمه الله يقول نطالب العلم المتمكن في عقيدة السلف ثم اطلع على أقوال المتفلسفة وكلام أهل المنطق فإنه حينئذ يعظم في عينه الحق ويعرف قيمة الحق واضح فالناس منهم من سلم من المنطق وهذا هو خير ما يكون ومنهم من أغل في المنطق حتى عرف غايته وهذا لا تخاف عليه لأن عرف أن المنطق باطل كما حصل الجواني وغيره، آه، ولكن الخوف على المتوسطين كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. نعم، المتوسط من المتكلمين يخاف عليهم، واضح؟ ما لا يخاف على من لم يدخل فيه اللي ما دخل في المنطق سلب. ولا على من قد أنهاه نهايته يعني قد علم المنطق وعلم ضلال أهل المنطق نعم وعلى من قد أنهاه نهايته فإن, لم فإن من لم يدخل فيه هو في عافية نستل الله العافية نعم ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عدسان وهو عدسان إليه قبل قبله وعم المتوسط فمتواهم بما ترقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه المتوسط هو الذي يخاف عليه توقف الأذن معنى. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وبعد كما قال شيخ الإسلام بمتيمة رحمه الله أن السلامة كلها في البعد عن العلم المنطق سيأتي كلام الشافعي في حكم هؤلاء وكذلك من دخله من الأئمة كالباقي اللاني والجويني وغيرهم من أئمة الكلام أيضا قد عرفوا ما في ذلك من باطل وبعضهم أعلن توبته في نهاية حياته لكن الذي يدخل في علم الكلام وهو لا يعرف وعرف يعني بعض علم الكلام وليس عنده تفصيل ما اعتقد السلف هذا الذي يخشى عليه نعم وقد قال الناس اكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه نصف متكلم نصف متكلم نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف ونصف نحوي نعم. ونصفه نحوي نعم ونصف نحوي هذا يفسد الاديانك وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الابدان وهذا يفسد اللسان نعم نصف متكلم هذا يفسد ايش ونصف متفقه يفسد الاديان يفسد الاديان والنصف متطبب اللي ما يعرف الطب يفسد ايش؟ ونصف النحو يفسد اللسان نعم ومن علم ان المتكلمين من من المتفلسفه وغيرهم هم في الغالب لا في قول مختلف في افك عنه من افك يعلم الذكي منهم العاقل انه ليس هو فيما يقوله على بصيره وان حجته ليست بينه وانما هي كما قيل فيها كما قيل فيها حجج تحابث كالزجاج تقالها تقالها حقا وكل كاسر مكسور يعني حجج مثل الزجاج تتصاخر نعم ويعلم العليم انهم من و... من وجه المستحقون ما قاله الشافعي هذا حكم الشافعي في اهل الكلام نعم ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، أن يضرب بالجريد, بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نعم ومن, و... ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، بعين القدر، بعين القدر والحيرة مستو مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم. نعم إذا نظرت إليهم ورأيت إن الحيرة. مستولي عليهم يعني هم لا يدرون في نهايتي حياتهم حتى قال جويني انه يريد ان يموت على عقيدة من عجائز ان يسابور نعم والاخر قال لم استفد الله من طولي طوافنا الا قيلة وقال نعم ورأيت ان الشيطان استحول عليهم ان ترحمهم من هذا الوجه نعم رحمتهم ورفق ورفقت عليهم أوتوا ذكاءا وما أوتوا ذكاء نعم أوتوا ذكاءا فهم أهل الكلام المنطقة من أذكى الناس لكنهم لم يؤتوا ماذا ذكاء لم يعني يزكوا علمهم ولم تزكون نفوسهم نعم وأعطوا فهو ما و... فهو اعطو وما اعطو علوما نعم واعطو وما اعطو علما واعطو سماعا وابصارا وافيدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افادتهم من شيء اذ كانوا يتحدون بايات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم ما استفادوا من سمعهم ولا من ابصارهم ولا من افادتهم لماذا لانهم تركوا الكتابه والصن فيطالب العلم اذا اردت حقيقه العلم وإذا أردت أن يبارك الله في سمعك وبصرك فعليك بالكتاب والسنة فإن, في فإن فيه من التام نعم ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه نعم, نعم. عبارات السلف كثيرة ذكرى الإسلام في مواطن كثيرة بل الهروي له كتاب ذم الكلام واهله عبارات السلف مليئه بها المؤلفات الاعتقاد في ذم الكلام وذم اهله الكلام انه لا يجوز لطالب العلم ان يشتغل بهذا العلم لان نهايته لا شيء والنهاية انحراف عن سبيل الحق ونهايته الانحراف عن طريقه محمد صلى الله عليه وسلم نعم ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد إلا بعدا نعم كل من ابتغى الهدى في غير كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا نعم فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم, صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. نعم هذا هو آخر العقيدة الحموية لشيخ الإسلام التيمية ختم بهذا الدعاء العظيم نسأل الله العظيم ان يهدينا الصراط المستقيم وأنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وطريق محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الحق إلى الجنة لا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين لا طريق المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا العلم وتركوا العمل ولا طريق الضالين اللي هم النصارى الذين عبدوا الله عز وجل على غير علم بل المسلم يسال الله عز وجل السلامه من هاتين الطريقتين ويسال الله ان يرزقه طريقه محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات ان نهدينا جميعا الصراط المستقيم وأن يرزقنا جل وعلا الاعتقاد الحق أن يحيينا على معتقد أهل السنة والجماعة وأن يويتنا عليه وأن يبعثنا في زمرة أهل يوم القيامة وأن اوصي طلبة العلم بعد أن بارك الله عز وجل في الوقت وانتهينا من هذه العقيدة المباركة العقيدة الحموية لشيخ الإسلام المتيمية وأصيهم بمراجعة ما تمت دراسته من اول الحماوية والنقولات التي نقلها الشيخ الاسلام النتيمية فان العلم لا يبقى الا بالمراجعة العلم لا يبقى الا بالمراجعة وقد انضينا نحو من 20 او اكثر من 20 درسا كلها في هذه العقيدة المباركة العقيدة الحموية لشيخ الاسلام النتيمية فطالب العلم عليه ان يراجع الشروح ويراجع التعليقات التي علقناها وهي موجودة على الموقع موقع شبكة منابر العلم جزا الله القائمين عليه خيرا الجزاء وكتب لهم الأجر والمثوبة فإذا أشكل عليه شيء من العبارات يرجع إلى الموقع والدروس جميعها مسجلة على الموقع والمقصود هو الاعتقاد الحق أن يعتقد المسلم الاعتقاد الحق ويعرف ما عليه أهل الباطل ليحذرت ثم بعد العقيدة الحماوية ينبغي لطالب العلم ان يدرس العقيدة الطحوية ولو رأينا ان هناك يعني رغبه كبيرة من طلبة العلم في العقيدة لا الشروح بشرح العقيدة الطحوية لكن نرى ان كثير من الاخوه هو يرغب في دراسة الفقه وان يتم كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لذلك أنا قلت أن سيكون الدروس إن شاء الله من السبت القادم السبت والأحد كلها إن شاء الله في زاد المستقنع في اختصار المقنع ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل ما يتعلق بالعقيدة الواسطية كنا أيضا قد أتممنا شرح العقيدة الواسطية ولعل الإخوان يبذلون جهود إن شاء الله في تحميلها أيضا على الموقع موقع شبكة منابر العلم وهي أيضا فيها من التأصيل والتقعيد لمعتقد أهل السنة والجماعة الشيء العظيم فالعقيدة الوسطية تتميز كما قلت ذلك للطلاب من قبل أن الإنسان يدرسها وهو يسأل الله أن يحيه عليها وأن يميته عليها من مات على العقيدة الوسطية وهي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليها فإنه ترجى له الجنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام المتهمية في مناظرته مناظرة الواسطية قال من آمن بكل ما في هذه العقيدة فإنه ترجى له الجنة ومن خالف شيئا مما في هذه العقيدة الوسطية فإنه يخشى عليه العقاب لأن شيخ الإسلام المتهمية ما ذكر في العقيدة الوسطية إلا الأصول الكبار النزاع فيها قائم بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع وهو في مقدمتها قال رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة في أهل السنة والجماعة. فقد نص في مقدمة الواسطية على أن ما فيها هو معتقد أهل السنة في جماعة. في ذلك طالب العلم لا بد أن يضبط الواسطية لا بد أن يضبط الواسطية فمن معتقد الحق ويضبط بعدها الحموية وإذا يسر الله عز وجل له أيضا دراسة الحموية ثم بعد دراسة الحموية يدرس العقيدة. التدمورية وبذلك يكون طالب العلم قد اكمل هذه المتون العظيمة فيقرأ بعد ذلك من الكتب ما شاء ويقرأ من المتون ما شاء وهذا احبارك الله فيكم فنسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونترك المجال للأسئلة الذي عنده سؤال أو استفسار فليتفضل يسأل بعض الاخوة يقول على المنهجية في طلب العلم وهذا تكرر من بعض الاخوة فاقول المنهجية في طلب العلم كل علم له منهجية خاصة علم العقيدة له منهجية وعلم الفقه له منهجية خاصة في طلبه وعلم التفسير له منهجية وعلم النحو له منهجية وفي دروس الوسطية انا تكلمت في درسين كاملين في الدرس الاول وفي الدرس الثاني كلها عن المنهجية في طلب العلم لان المنهجية في طلب العلم هي التي يفتقدها طلاب العلم اليوم تجد ان طالب العلم يدرس سنين خمس سنين أربع سنين ست سنين وهو يدرس العلم ولكنه لم يحصل علما كثيرا والسبب هو عدم المنهجية الصحيحة في طلاب العلم تجده يتخرج من الجامعة ومن الكليات الشرعية وهو لا يفقه كثيرا من الاحكام سواء في العقائد او في الاحكام العملية او فيما يتعلق بالتفسير او ما يتعلق بالنحو والسبب هو عدم المنهجية الصحيحة في طلب العلم وانا اشبه دائما يعني الذي يطلب العلم على غير منهجية الصحيحة مثل الذي يبني عمارة دون اساس يعني يأتي الجدار ويضعه فوق الارض ماذا سيحصل هذا الجدار سيسقط مع اول خلل اول ريح لو وضع عليه جدار اخر ايضا سيسقط فكذلك طالب العلم الذي يطلب العلم على غير منهجية كلما وضع مسألة في ذاكرته فإنها تذا... ستذهب بعد يوم أو يومين وسيضيع علمه أما طالب العلم الذي يطلب العلم على منهجية صحيحة وعلى أصول وعلى قواعد وعلى أسس فإنه كلما جاءت إلى ذاكرته مسألة من مسائل العلم فإنها تبقى بإذن الله عز وجل فلذلك الإنسان يسعى بالاسباب ويسأل الله عز وجل العون والتوفيق فنسال الله جل وعلا باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل هذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا سميع الدعوات اللهم اجعلنا جميع جميعا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والاكرام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه